بني يا غالي تبقى على بالي عائلة صي عيا بولدال عرق ضي بلاه فا من تومور واصفق بأيديه واصرخ تعال لو شيفي تورديه اسرح خيالي بعينك لو شيفي تشمعي اذكر جمال سنينك أشرب تي الماء قسمت بينو بينك كل شاب أشوفه أقع وأجلك وينك لا أمان أي شيء واحفظ وصيتك يا الاغلى مني بعدك عذاب عذاب يا امي دغيني منى توزفيت شفا من غير يسمحوا We're yeah. وداك حاسه يا ابو الترافه رقاد فرعش لو سطوت لو غفصيت فعيت حطيت يا عور فر رقاد خيال عمي لا جنتي شوف اوصافك شافك هم بس العور اسمها شافك كلمه يا يوم فيك. ام تفودك حقها تجن خلافك لا شي في لا شي في تحنه طفت شمعتك ريح الغيارة بينك وبيني غربة وحانيني وشلون زورك قبرك بعيد يل ما خذيتني هل من عفيتني ما عندي غير وانت لوحي من اجلي علي تبدي مع وجع همك بتشوف فيا نور حنة زفاف ودمك ورجع وش والزهره موت انا يما دل حلمي دي فنتع هو العريس يفتح سكته ويسولف دم المصاعب يما يا يايم يم ذكريني يم يم منين تموت